ننتقل الى حصتنا الثانيه عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عن عبد المازني المازني رضي الله عنه شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه يخيل اليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف، لا ينصرف، هكذا بالضم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.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 في إراد المصنف هذا الحديث تحت باب المجلس قلت لأن هذا الحديث في ذكر ما يتعلق بنواقض الوضوء وأن الشك ليس بناقض ولأن فيه ولان فيه ذكر الحدث وهو الصوت ومن والريح وهما وهما من النواقد كالمس يبقى عرفنا الأول لماذا ذكروا تحت هذا الباب لان فيه ذكر نواقض الوضوء وهي ماذا الصوت والريح وهما من كما كماذا كالمزي قلت غير أنه بواب الباب المزي وغيره لأن المزي أبحش من هذه الأشياء أو أشد في النقد من الريح والصوت، لأنه يجمع مع كونه ناقضا ماذا نجسا مع كونه ناقضا أنه نجس ولأنه يوجب شيئا زائدا قدرا زائدا على الريح على الريح من غسل ماذا الزكر والأنسيين يبقى عرفنا للمصنف قال باب المزي ما الشباب نواقض الوضوء وثانيا علمنا لماذا وضع هذا الحديث تحت الباب طيب قلت الفائدة الثالثه قوله عن عباد بن تميم على غير عادة المصنف ما هي عادة المصنف من الاختصار على ذكر من الصحابي الراوي من ذكر الصحابي الراوي فزاد عليه في هذا الحديث بذكر عباد بن تميم قلت ذلك راجع إلى ماذا أن عبادا أن عبادا رضي الله عنه معدود من الصحابة وكأن المصنف وكأن المصنف بهذه النكته أراد أن يشير إلى ماذا؟ إلى صحبته أن يشوف في الأحاديث الآخرة يقول في الأحاديث الآخرى عن علي رضي الله عنه ما يذكرناش الراوي عن من؟ عن من عن علي وهو من؟ عبيد السلمان محمد بن الحنفية عروى بن الزبير إلى آخره لكن في هذا وكذلك عن أبي قداد الحارس بن ربعي الأنصري أن النبي قال ولا يذكر لنا من الراوي لكن هنا ذكر الراوي ليه قلت لماذا اشار منه إلى ماذا إلى صحبته قلت وقد قال بصحبته الإمام الذهبي رحمه الله وقال الإمام البدر البدر العيني وقال الإمام البدر عباد عباد بفتح العين بفتح العين المهملة يعني مهملة على شنو أفضل والتجديد للباء الموحدة يعني موحدة نقطه واحدة ابن تميم ابن تميم زيد بن عاصم ابن تميم ابن زيد بن عاصم الأنصاري المدني أنصاري المدني، قال أعي يوم الخندق وأنا ابن خمس سنين يبقى عباد شهد ماذا الخندق وهو ابن خمس سنين فينبغي أن يعد من الصحابة فينبغي ان يعد من الصحابه وممن عده من الصحابه الامام الذهبي وممن عده من الصحابه الامام الذهبي قال ابن الملقن قال ابن الملقن وقد عد اصغر منه فيهم محمود بن ربيعه وقد عد اصغر منه فيهم يعني اصغر من من من عباد وقد عد أصغر منه فيهم قلت والذي أرى أنه أقرب إلى الصحبة للأسباب الآتية اولا اولا شهوده الخندق وهو ابن خمس سنين وما وعي منها من أشياء ثانيا ثانيا أنه استبعد عدم لقائه النبي صلى الله عليه وسلم لأن بين الخندق وموت النبي كم سنة؟ سبع سنين فيستبعد أنه في هذه السبع سنين لم, لم يلق، فيستبعد أنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخندق وبين الخندق وموت النبي صلى الله عليه وسلم حوالي سبع سنين سالسا انه انصاري خزرجي نجاري وبنو النجار هم من اخوال النبي عليه الصلاه والسلام نعم نعم بني النجار انصاري خزرجي نجاري وهم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم فمقامه في المدينه مقامه في المدينه وكونه وكونه من بني اخوال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقوي وجه ماذا رسول الصحابه له ثالثا ولا رابعا انه قد عد من هو اصغر منه في الصحابه قد عد من هو اصغر منه في الصحابه خامسا ملازمته عمه من عمه عبد الله بن زيد ملازمته عمه عبد الله بن زيد فيبعد أن لا يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم خاصه وهذه الاسره اسره عبد الله بن زيد لها شرف عظيم في الاسلام من الجدة ليمن أم عمارة نسيبة بنت كعب وإلى الجد وإلى الجد وهو غزيه أو غزية والأخوال ومنهم بدريون وبكائيون يعني العائلة كلها كانت فين؟ في في الجهاد وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فيستبعد أن يكون قد لقي النبي هذه خمسة وجوه أو خمسة أدلة على خمسة وجوه يمكن أن تسكت بها صحبة من عباد بن تميم رضي الله عنه فإن قيل هذا هو الاشكال فإن قيل فان كان صحابيا فلماذا لم تكن له روايه مباشره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الاصل ان الصحابي يروي عن من عن الرسول مباشره قلت يجاب عن هذا بانه ليس من شرط ثبوت الصحبه الروايه يعني مش عشان يبقى صاحبي لازم يبدل اللي تبالوه روايه انما المشترط في الصحبه ماذا اللقاء ثانيا ويجاب عن هذا بان حديثه عن عمه فلم يرسل فلم يرسل حديثه رضي الله عنه وأنه سمعه من عمه بعد أن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بالواسطة لقوة الواسطة فحستث بالواسطة لقوة الواسطة قلت ولان الاسناد النازل حينا اقوى من الاسناد العالي وثالثا حتى لا يعترض بانه سمع صغيرا فترد روايته يبا هذه ثلاثة أسباب لماذا لم يحدث مباشرة عن الرسولة إما أنه لم يسمع منه مباشرة وثانيا أو إما أنه سمع منه ومن من ومن عمه فاختار التحديث بماذا بالواسطة كما أنا لو سمعت من الشيخ الألباني وسمعت بواسطة الشيخ عليه فإذا حدثت حدثت بواسطة الشيخ عليه ليه لان هذا توثيق للكلام أحيانا الإسناد النازل يكون أقوى من الإسناد العالي خاصه إذا كانت الواسطة في الإسناد النازل إيه؟ قوي وثالثا حتى لا يعترض علي قال أنت ما لقيت الألبان إلا قليلا فمن أين جمعت هذه الرواية كلها فجعلتها بواسطة من الشيخ علي دفعا لهذا الاعتراض واضح وكذلك لأن عبادا لم يرسل كما أرسل ابن عباس ان عباس كان يحدث عن النبي مباشرة مع أن أحاديثه ماذا فيها واسطة واضح طيب هذه الفائدة رقم ثلاثة في هذا الحديث وهي فائده في صحبة عباد بن تميم وإرادة المصنف ماذا له في الإسنان مع فائدة في إرادة هذا الحديث تحت باب المزي وتقديم الترجمة بماذا باب في المزي وغيره ننتقل الآن إلى المبحث الأول او المطلب الأول، وكذلك المطلب الأول ترجمه عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن كعب المازني المازني الخزرجي النجاري النجاري الخزرجي الأنصاري المدني. طيب يا الأقرب نفي الصحبة والصحبة لا تثبت إلا بدليل لما يقول شهدت الخندق والأصل في الصحاب في الراوي أنه صادق خصوا عباد وهو حتى من قال تابعي قال سقة لم يختلفوا وقال شهدته الخندق استبعد أنه شيد الخندق ولماذا ولم يرى النبي خاصه ان جند الخندق كلهم كم تسعمية ولهم مواقف جماعتهم مثل موقف حفر الخندق وموقف الطعام في بيت من جابر غيره ما عشان كده هو حدث عن عمه ليه حتى لا يعترض عليه انت كنت صغيرا يوم سمعت هذه الحديث فلم تضل فهو خروجا من هذا الخلاف عملي حدث بالواسطة واضح وهذا يلتقي مع كون الصحابة كانوا يحتاطون فين في الرواية يلا إلى ترجمه عبد الله بن زيد وليس الترقمة طويلة عشان نبدأ اليوم في مباحث هذا الحديث المطلب الثاني في روايات قلت عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني الخزرجي النجاري الانصاري المدني رضي الله عنه ابو محمد ابو محمد ويعرف بابن ام عمارة بابن ام عماره وفي بعض روايه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بابن ام عمارة قلت وام عمارة هذه هي نسيبه بنت كعب الانصاريه نسيبه بنت كعب الانصاريه المجاهده المجاهده الخزرجيه اخوها بدري عبد الله وعبد الرحمن بكائي وابنها حبيب قطعه مسيلما أعضاء وأوصال حبيب ابن زيد وزوجها زيد ويقال غزية شهد احد شهد أحد الفوائد الفائده الأولى فيه نسبة الرجل إلى أمه وفي ذلك يقول الله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ولا يتعارض هذا ولا يتعارض هذا مع ما يجب من نسبه الرجل الى ابيه لو اشكل عليك الان ان ربنا قال ادعوهم لمن لابائهم فكيف يدعون النبي لا امي تمام املي اخر أم جمله قلت لان نسبته الى امه كانت عارضة كانت نسبة عارضة قلت يعني للإشارة إلى شرفها وفضلها للإشارة لشرفها وفضلها يعني على سائر النساء وهي المجاهدة ثانيا أن نسبته الأشهر والأكثر والأعلم عند الناس أن نسبته الاشهر والأكثر والأعلم عند الناس هي نسبته إلى من إلى أبيه وقد يحتاج إلى النظر إلى نسبه إلى أمه من أجل تمييزه خاصة هناك صحابة آخرون وافقوا اسمه اشهروا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا زان اذا كانت هناك حاجه في نسبته لامي من اجل تمييزي عن من عن الاخر واضح اجل تمييزي عن الاخر عن عبد الله بن زيد الاخر خاصه هذه النسبه عارضه اصلا ولم تزب بنسبته إلى أبوه فهو معروف بأنه عبد الله بن زيد بن إيه ابن عاصم بن كعب المزني فأجابنا عن هذا الإشكال وإداء الحمل فضل حضرتك التأنيس هنا غير حقيقي كمعاوية اي نعم هذا بالنسبه لعيسى لانه لا اب له فلذا نسب الى امي لا غازيه هذا ابوه اسم أبوه اسم شهره لابيه مش غازيه غزيه بتجديد الياء من, من هذا اصله في اللغه من الغزو لانه كان الرجل لعله كان شديد الغزو في المعارك هذا اسمه ثابت لكن هو في الأصل اسمه زيد بن عاصم ابن كعب قلت وفي ذلك اشار إلى أن نسبة الرجل إلى أمه إلى أن نسبة الرجل إلى أمه لا تعد عارا كما ينظر إليها الناس قلت كما في نسبة عيسى عليه السلام الى أمه وأبو سعيد الخدري أيضا منسوب إلى عليه السلام تبارك منسوب إلى بني خضره وخضره امرأة وابن تيميه الإمام كذلك امرأة وعبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وسعدي امرأة يبقى هذه الفائدة الثانية نسبة الرجل لأمي لا تعد من ماذا من العار واضح يا طلبة العلم قلت الفائدة الثالثة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي فامه المجاهده الكبيره نسيبه بن كعب الانصاري وابوه ايضا كان من الذين كان من الذين دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في احد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم تطرس بهم فين ابوه وامه واخوه وهو كانوا من العشره الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يدفعون عنه في غزوه ماذا؟ في غزوه احد رضي الله عنه عبد الله بن زيد قلت المساله الثانيه شهوده بدر وقد ذكره اقوام في من شهد بدر وقد ذكره نفر من اهل العلم في من شهد بدر منهم ابن منده منهم ابن منده وابو احمد الحاكم وابو عبد الله الحاكم قلت وابو نعيم كذلك وقد انكره اقواما وقد أنكره أقوام وهم الحافظ بن حجر ومن قبله أبو عمر بن عبد البر أبو عمر بن عبد البر وقال شهد أحد وغيرها ولم يشهد بدر وقال ابن الأسير وهو الصواب قلت الفوائد والصواب عدم شهوده بدرا وأنه من أهل أحد والصواب شهوده أحد لا بدرا لأنه رضي الله عنه مات سنة كم سلاس وستين هجري عن سبعين سنة عن سبعين سنة فيكون سنه يوم أحد كم تسع سنين فيكون سنه يوم أحد تسع سنين ويستبعد جدا ويستبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أجازه ويستبعد جدا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز في بدر يعني في هذه السن فيكون سنه يوم بدر 9 سنين يستبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز في هذه السن يعني لانه كان صغيرا لانه مات سنه 63 هجري رضي الله عنه وقيل بأنه مات عن سبعين سنة لأن موته يقينا في غزوة أو في معركة حرة اللي هي معركة من أهل المدينة مع يزيد بن معاويه وقولهم أنه مات عن سبعين إلى ثلاث وسبعين سنة إلى ثلاث وسبعين سنة فيكون سنه يوم بدر ما بين العشرة والحادي عشر أو من التاسعه إلى الحادي عشر ويستبعد أن يكون قد إيه قد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يؤكد. قلت خاصة أن الأكسرين أن الأكثرين من أهل العل لم يذكروه لم يذكروه في أهل بدر خاصة والذين خرجوا في بدر من الانصار كانوا إيه ها أجيبوا يا جماعه كانوا قله واكثر الذين خرجوا في بدر كانوا كانوا من المهاجرين يبقى هذه اول فائده معنا تحت هذا هذه القطع من الترجمه انه لم يشهد ايه ها شهد بدر الفائده الثانيه وتامل عباره وتامل عباره الامام ابن عبد البر من جوابه شهد احد وغيرها ولم يشهد بدرا العباره دي فيها ادب وأدب غالي شوف لما اراد ان ينفي عنه شهود بدر نفاه باثبات شهود ايه احد وهذا فيه أدب مع الصحابة غالي وفيه احتراز عند الحديث عن من عن الصحابة قلت فلم ينفي شهوده بدر النفي الذي تنتفي معه الفضيلة مطلقا وإنما أثبت له الفضيلة أولا وإنما أثبت له الفضيلة أولا من شهود ماذا من شهود أحب ثم نفى بعد ذلك بدرا قلت وفي ذلك أيضا من نفس مستقيمة تذكر الخير أولا وتقدمه ولما تنفي خيرا تنفيه على وجهي يثبت به الفضل كما عن العباس لما سئل من أسن أنت أم رسول الله أو من أكبر قال هو أكبر وأنا أسن منه فتأمل مثل هذا فإنه جيد يا طالب العلم وفيه من الأدب والنفس المستقيمة لأن النفس المريضة هي التي ماذا لا تذكر إلا الشر ولا تنفي إلا الخير دي نفس مريضة تذكر الشر وتنفي لكن النفس المستقيمة لما تنفي الخير تنفيه باثبات خير كل واحد فلان هذا يشوف الزاهبي لما ايه اخطأ الحاكم في حديث قال له ما اجهلك على ساعة معرفة <تصفيق> ما اجهلك على ساعة ايه يعني انت عندك ساعة في المعرفة ولكن جهلت هذا ايه الحديث ثم قالوا ما اجهلك وسكت إنما أثبت له فضل العلم وكانه يقول له ده هنا بيمدحه عندك ساعة معرفة بس تجهلت بحتة فقط زي ما علق بعضهم على فتوى للشيخ ابن باز وهي فتوى استخدام القوات الأمريكية وأنا هنا أقول دفاعية الشيخ ابن باز غرر ربي يعني هم ما قالوا إحنا نجيب قوات وقواعد لا لا قالوا إحنا نجيب خبراء عسكريين عشان يتولوا مسألة التخطيط والاشراف والفتوى كان فيها نوع من من التغرير بأهل العلم المهم من هذا الشيخ ابن باز يعني بريء منها ابتداء وثانيا لما طلبها من بعض أهل العلم التعليق عليها ماذا قال قال الشيخ بن باس كم اطعمنا التفاح فإذا أطعمنا يوما المش فلسنا نغضب عليه يعني أثبت ماذا للشيخ بن باس فضله في الفتوى مطلقا وحتى لما أجاب هذه الفتوى قال المش والمش يطعم ويؤكل فلتشتهيه النفس أحيانا ما تعرفها يراكم منين واضح يا طلبه العلم قلت الفائده الثالثه وقد ابلى في احد بلاء حسنا يجعل من احده يجعل من احده قريبا من ماذا من بدر في الشرف هو وابوه وامه هو وابوه وامه وخاله فقد كانوا فقد كانوا درعا النبي صلى الله عليه وسلم في احد لما انصرف الناس ناتي الى القطع الثالثه في الترجمه قاتل مسيلمة يبقى المنقبه الثالثه لعبد الله بن زيد بعد منقبه النسب والشرف من قبت أحد من قبت سلسة قاتل مسيلمة قلت ذكر خليفة بن خياط خليفة بن خياط هذا من اهمه السنة الكبار أصحاب التاريخ قال, قال شارك شارك وحشيا في قتل مسيلمة فضربه مسيلمة بالحربه مسيلمة ضرب ضرب وحشي مسيلمة بالحربه واجهز عبد الله بن زيد عليه بماذا بالسيف قلت وفي ذلك صر اخيي وفي ذلك صر اخيي لان مسيلمة لان مسيلمة قد سبق منه لان مسيلمه قد سبق منه قتل من قتل اخيه قلت الفوائد وهذه منقبه ظاهره جدا لعبد الله بن زيد رضي الله عنه مما اكرمه الله به من قتل من مسيلمه ولا يخصه الله بها، ولا يخصه الله بها إلا لفضل وشرف عشان يقتل الكذاب الدعي. قلت ثانيا وفي ذلك من موازات الله له ما يبرد به، ما يبرد به صدره لسابق قتل مسيلم من أخاه. ادراكا لساره والنفس تثئر يعني رب العالمين جبل النفس على انها ايه لنفسها فرب العالمين اكرمه بادراك هذا الايه هذا الحق بساره عند مسيلمة قتل لاقاه فقتل مسيلمة بسيف رضي الله عنه وارضاه قلت رابعا روايته وله رضي الله عنه روايه قدرت بسمانية واربعين حديثة منها سمانية في الصحيح منها سمانية في الصحيح الشروى حديث صفة الوضوء الذي مر معنا وحديث الاستلقاء في المسجد وفي حديث الوضوء زيادة الاذنين مما يدل على عظيم فقه رضي الله عنه بما روى, بما روى من هذه الأحاديث والتي يستفاد منها والتي يستفاد منها جملة من الفقه والأحكام منها استلقاء الرجل عند الناس والنوم في المسجد ووضع قدم على أخرى إلى آخره ثم خامسا نقول وفاته رضي الله عنه قتل سنة ثلاث وستين في معركة الحرة وهي المعركة التي ذهب بسببها قريبا قريبا من سبعمائة سبعمائة من الخيار الأفاضل قلت يعني من قراء الصحابة وسببها وسببها هو أن نفرا من, الصحابة من أبناء الصحابة أن نفرا من أبناء الصحابة وهم عبد الله بن حنزلة عبد الله بن حنزلة والمنذر بن الزبير والمنذر ابن دبيط وعبد الله ابن مطيع خلعوا يزيدا وطردوا وطردوا أمراء بني أمية وطردوا أمراء بني أمية من المدينة وكذا أمية كمروان وغيره وكذا أمي كمروان غير حتى وقعت المعركة وقتل الأفاضل وهنا نتوقف وقفة فائدة الفائدة الأولى فيه ذهاب الافاضل والخيار في الفتن نسال الله تعالى السلامه فتكون عبره للانسان الا يدخل في فتنه ثانيا لزوم غرس العلماء لأن كبار الصحابة من العلماء أنكروا على عبد الله بن حنظلة وابن مطيع خروجهم من امثال بن عمر وابن عباس بل وجاء نهيهم عن ذلك صريحا الفائدة السالسة الشائعة والدعاية السيئة عن الأمراء والخلفاء والأولاد فإن خروج الناس على يديد فإن خروج الناس على زيد راجع إلى دعاية سيئه وفي ذلك قصة محمد بن الحنفية الشهيرة إنما راحوا الى محمد بن الحنفية فقالوا أدركنا يزيدا بروح ماشا قولي الحق حاتم بس, بس عقل عشان خلاص الوقت احنا كنا فين لما قالوا له ادركنا يزيدا يشرب الخمر يشرب الخمر ويدع الصلاة طيب أم هني اجعل هذا أدركنا يزيدا يشرب الخمر ويدع الصلاة فقال له محمد بن الحنفي لا والله لا والله لقد حضرته لقد حضرته فما وجدته فوجدته ما يدع الصلاة وإنكم وانكم ان حضرتموه فشهدتموه يعني يشرب الخمر ودع الصلاه انكم لشركاؤه محمد بن حنفية بن أبي ابن العلم وابن الحكمة أبوه علي رضي الله عنه فإنكم إن شهدتموه فتركتموه فقد شركتموه أو شركاؤه وإما أنكم وإما أنكم ما شاهدتموه يعني ما شفتوش الكلام ده فإنكم كاذبون فردهم بذلك عنه فعلا محمد بن حنفية يعتبر من ولد علي الذي كان رب العالمين قد ميزه بعقل وحكمة يشبه بذلك أخاه الأكبر من الحسن يعني يشبه أخاه الأكبر الحسن في هذا والحسن فعلا كان زازكاء شديد وعقل وافر واسكروا قصة من أبيه مع المغيرة لما نصح المغيرة عليا فقال له لا تخلع معاوية ومنه وسبت حكمه حتى إذا استقر الأمر لك افعل ما بدلك فخرج من عند عليه فدخل الحسن فقال له ما قال لك هذا قال له يقول لي كذا وكذا وكذا قال له لقد نصحك نصحك يا خذ بنصيحتي فالحسن كان فعلا يعني من أهل الذكاء والعقل الشديد ومحمد بن حنفية كان يشبه في هذا اخوه الاصغر في لزوم غرس العلماء يا طلبة العلم واياكم والدعاية دعاية السوء وما اكثر ما يجلس الناس اليوم في سيرة من الأمراء والعلماء والحكماء والحكام يتكلمون وأكثر هذا الكلام يجري بالكذب فعلا بالكذب قلت واسكر في ذلك قول عبد الله بن عكيم قول عبد الله بن عكيم لا أعين على دم خليفة بعد عثمان لا أعين على دم خليفه بعد عثمان فقالوا أو أعنت على دمه أنت أعنت على دم عثمان قال نعم إني أرى ذكر مساوئ الرجل عند الناس عون على دم إني أرى ذكر مساوئ الرجل عند الناس عون على ماذا على دم. فائدة الرابعة في شؤم الخروج على الأمراء والعلماء والسلاطين والملوك والحكام في شؤم الخروج على الأمراء والعلماء والحكام والحكام والسلاطين وما خرجت أمة على أميرها وأفلحت أبدا راجع تاريخ الخروج كده على الأمراء والعلماء والحكام ما تجد أمة خرجت على أميرها إلا وسفكت ماذا دم الأمة وفرقتها و... إلى آخره ونحن نرى مثلا قريبا في الجزائر الذين خرجوا ماذا على الحكومة والدولة إلى اليوم الجزائر وهي ماذا بحور ماذا بحور دم وفي مصر الذين قتلوا السداد عفى الله عنه رحمه الله هم الذين رجعوا ماذا نادمين هذه الأيام وقالوا ليتنا ما قتلناه وطلبوا من الله عز وجل التوبة ذلك. طب لماذا من الأول ليه كما يقال من الأول ليه الأمة تصبر على أمر أميرها وترفع يديها إلى ماذا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لن يرفع عنا الدر ولن يرفع عنا المصائب ولم يرفع عنا الهموم إلا من إلا رب العالمين سبحانه وتعالى قلت أخيرا فائدة. وعبد الله بن زيد الأنصاري ليس هو ليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وإن كان أنصاريين خزرجيين ولكن ولكن عبد الله بن ربه ابن عبد ربه شهد بدرا ومات عام 32 وليس له الا حديث ايه الاذان وقيل روايه قليله يعني له روايه روايه حديث اخرين ولم يرو عنه الشيخان شيئا ولم يرو عنه الشيخان شيئا اما عبد الله بن زيد الانصاري راوي الحديث فهو ما علمت رواية وشهودا يعني لأحد وموته سنة 63 بهذا انتهت ترجمة عبد الله بن زيد الأنصاري وبعد المغرب إن شاء الله تعالى ننتقل إلى مطلب روايات اللي الحديث إن شاء الله تعالى ونتمحص درسنا إن شاء الله تعالى ما بعد المغرب فنفطر الآن على ماء إن شاء الله تعالى كما السنة وتمر وبعد المغرب إن شاء الله تعالى تفطرون الإفطار اليوم إن شاء. وبعده نسبة الورقة التي جاءت حجم الخط المستخدم في المذكرات الاسبوعيه صغير نسبيا فارجو تكبيره. فارجو تكبيره بالنسبة لمساله تولي الطباعة يعني من الأفضل ان تاتين المذكره يعني انشاء الله تعالى مطبوعه ونحن نتولى التصوير الاناء الذي يستخدم للندوس مضاء الهمزه على الالف الهمزه على الالف وليست على السطر ما هو الهرنطق بالطاء لا بالتاء الهرنطق بالطاء لا بالتاء طيب انتقل المبحث الثاني سريعا يا طلبه العلم في روايات هذا الحديث قلت وقد روى البخاري رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في ثلاثه مواضع من الصحيح ابن استغفر الله ابن عبد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الانصاري رضي الله عنه في ثلاثه مواضع من الصحيح فرواه في باب الوضوء في كتاب الوضوء باب باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين باختصار باختصار لا ينصرف حتى يسمع صوتا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ورواه كذلك في باب لا يتوضا من الشك باب لا يتوضا من الشك حتى يستيق قلت بلغض شكا أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لاحظ أن رواية المصنف التي معنا رواية مسلم شوكيا يبقى إذن رواية البخاري شكى يعني هو الشاكي نفسه عبد الله ابن زيد شأنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال لا ينفتل أو لا ينصرف. قال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فخرجوا كذلك. فخرجوا كذلك. باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. باب من لم ير الوساوس ونحوها. وفيه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يجد في الصلاة شيئا أيقطع, أيقطع الصلاة قال لا قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ورواه المصنف ورواه مسلم مسلم استغفر الله ورواه مسلم رحمه الله تعالى وهي رواية وهي رواية المصنف التي معنا قلت وكذا اخرجه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى باب من لم ير الوضوء من باب الوضوء من الريح من الريح ولكن بتقديم ولكن بتقديم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا يعني على خلاف رواية المصنف التي معنا فهي بتقديم يسمع صوتا لكن رواية النسائي بتقديم حتى لا ينصرف حتى يجد ريحا قلت ورواه أبو داود باب إذا شك في الحدث ولكن بلغض لا ينفتل لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قلت وهو في سنن ابن ماجه وهو في سنن ابن ماجه ومسند الشافعي ومسند احمد بالفاظ مقاربه بعد ان نقلنا روايات الحديث نقول الفائده الأولى تبين في بعض طرق البخاري ان الشاكي هو عبد الله ابن زيد ان الشاكي هو عبد الله ابن زيد كما نبه عليه الحافظ عبد الحق وقال الحافظ ابن حجر كذا في روايتنا كذا في روايتنا انه شكا أنه شكى بالذنب، ومقتضى أن الراوي هو الشاكي ومقتضى أن الراوي هو الشاكي قلت. ولذا وهم الحافظ ابن حجر النووي وهم الحافظ ابن حجر النووي من رده رواية شكا من رده رواية شكاء قلت وعليه فقد أبهما فقد ابهم عبد الله بن زيد حينا وصرح حينا أخرى وفائدة ذلك ظاهرة من دفع توهم الخصوصيه لأن رواية شكا أي عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه فإذا هذا فيه توهم ماذا الخصوصية؟ فلذا ذكر عبد الله بن زيد ماذا شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرواية شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل، فهذه رواية تدفع وهم ماذا التخصيص؟ ادفع وهم التخصيص؟ ومما يقوي هذا؟ ومما يقوي هذا؟ الاعتبار بالأصل الشرعي أن وقائع الأعيان تتعدى، أن وقائع الأعيان تتعدى، وأن خطاب الشارع، خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لعمومها، وأن التخصيص لا بد أن يقوم به أن يكون لمعنى خاص. سأشرح هذا. خاصة و في بعض الروايات بيان مصدر الشك وأنه من فعل الشيطان وأنه من فعل الشيطان كما في حديث أبي سعيد الخدري وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو المروي في الصحيح فليس فيه تعيين فليس فيه تعيين بما يذهب بمعنى الخصوصية كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا يخرج من المسجد أو إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا أخرج منه شيء أم لا قال فلا يخرجن من المسجد وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري إذا جاء أحدكم الشيطان إذا جاء أحدكم الشيطان فقال انك احدثت فقال انك احدثت فليقل كذبت فليقل كذبت الا ما وجد ريحا بانفه الا ما وجد ريحا بانفه او سمع صوتا باذنه إبا هذه أول فائدة معنا هو التأليف بين روايتي شكية ورواية ماذا شكا والتأليف بين الروايتين والجمع بينهما أن الشاك على الحقيقة هو من عبد الله بن زيد نفسه ولكن عبد الله بن زيد رواه هكذا بالجهالة يعني شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم تخصيص الحكم بمن بعبد الله بن زيد يقوي هذا قواعد شرعية قاعدة أن وقائع الأعيان تتعدى وقاع الأعيان إيه؟ تتعدى يعني الوقعه قد تكون في حق معين فاذا معناها لا يتوقف عليه انما تتعدى هذا المعين إلى من إلى غيره وثانيا يقوي هذا أن الخصوصية لا تكون إلا لمعنى إيه؟ إلا لمعنى يعني عشان نخصص أحدا بحكم أو بشرع لابد أن يكون هناك ايه هناك من معنى صحيح زي النبي عليه الصلاة والسلام لما خص عتبان ابن مالك بالصلاة فين في بيته لسبب ماذا ضخامه جسد عتبان والسمن المفرطه التي لا يتمكن معها عتبان أن يذهب إلى الى المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين تحب أن أصلي فخص له مكانا فإذا لابد للخصوصية أن يكون هناك معنى نقول خص الأنبياء بماذا؟ بخصوصيات منها وصال الصوم طب لماذا في معنى خاص بهم وهو أبيت عند ربي فيطعمني ويسخيني لكن هنا هل في معنى خاص في حق عبد الله بن زيد حتى نجعل الحكم خاصا به الجواب لا لأن ما ذكره عبد الله بن زيد يحصل لكل واحد ماذا من الناس أنه يجد ماذا في بطنه فيشكل عليه أخرج شيء أم لا ومما يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من غير عبد الله إيه؟ قلت وسابعا ومما يدل على دفع توهم التخصيص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه إليه السؤال قد وجه إليه السؤال من غير عبد الله ابن زيد بن عاصم ابن عاصم الماذني رضي الله عنه يبا هذه سبعة وجوه هذه سبعة وجوه ترد ماذا دعوة التخصيص وتبين وجه الرواية الثانية التي فيها تعيين الشاكي من أنه عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله عنه قلت الفائدة الثانية وقد وقع في رواية البخاري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم وقد وقع في رواية البخاري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عن عمه يعني يرويانهما عن من عن عبد الله بن زيد فقال الحافز بن حجر رحمه الله تعالى بإرساله بإرساله لان عبادا ليست له روايه عن من لان سعيدا لان سعيدا ليست له روايه عن عبد الله بن زيد من ان سعيدا ليست له روايه رضي الله عنه عن عبد الله ابن زيد قلت وأثبت وأثبت خلاف ذلك المزني من أن سعيدا له رواية عن عباد وأنه شيخ في هذا الحديث أن عبد الله انا عبد قلت انا عباد وانه شيخ في هذا الحديث قلت على فرض ارساله وعلى فرض ارساله يعني ان ان سعيدا ارسله قلت فهذا الارسال فهذا الإرسال ليس بقاضح لان مراسيل سعيد لان مراسيل سعيد بن المسيب لها ماذا لها حكم خاص عند اهل العلم وجزم اخرون ان سعيدا يرويه عن عباد وصوابه عن سعيد عن عباد مش سعيد وعباد فوقعت عن فوقعت عن من بعض الروايات قلت وهذه العله ليست قادحه بالمره والحديث مروي من غير طريق سعيد والحديث مروي من غير طريق سعيد فلا تكون عله قادحه الفائده الثالثه قوله لا ينصرف رفعا رفعا لأن لا لأن لا ها هنا ماذا نافية لا, لا عمل لها وضبطه بعضهم ينصرف وأن لا وأن لا ها هنا وأن لا ها هنا ناهية قلت والنفي قد ياتي لإفادة النهي بل هو أقوى بل هو أقوى من النهي لأنه يتضمن النهي وما يزيد عليه فصار أصلح هنا النفي مناسبة لنفي حصول شيء منه أو حدوث شيء منه من صوت أو ريح فالنفي هو الذي يناسب نفي الوجود يعني وجود صوت وجود ريح وسانيا لأن النفي عندنا أقوى من النهي لذلك هتلاقي المنهيات في الشريعة أحيانا احيانا تاتي باسلوب إيه؟ زي لا صلاه نفي ولا ناهي ده نفي لا صلاه ولا هنا ماذا نفيا وصلاة اسمها لأنها تعمل عمل ايه عمل إنا بشروط منها ان يكون اسمها نكره يبقى لا صلاه ولا للنفي ولكن هذا النفي لافاده ماذا النهي صحيح كأنه أكد النهي بنفي وجود الشيء أصلي. فيكون هذا أقوى هذا أقوى ومناسبة النفي هنا لنفي وجود الصوت أو الريح فهذه الفائدة رقم كم الفائدة الثالثة جاء في بعض الروايات لا ينصرف أو ينفت لا ينصرف او لا ينفتل او لا ينفتل او لا ينصرف الاول ينفتل جزم الحافظ ابن حجر انه شك من الراوي وقال هو من علي علي ابن من المدين لان غير علي قد رواه بلفظ ينصرف وهو سفيان من غير شك يبقى إذن الحافظ ذهب هنا مذهب ماذا قلت فمال الحافظ بذلك إلى مذهب ترجيح أن رجح رواية سلو... سفيان على رواية علي ترى نذهب للترجيح مع الحافظ ليه يا طيس طب اجمع بين روايتين لا ينفتل أو لا ينصرر طب ما يكون هذا على الشك في رواية هنا على الشك يبقتل لا بصري ولا تكون أو هنا بمعنى إيه؟ تردد لا مم. هنا أحافظ مال إلى الترجيح للسبب لأن فعلا لا يمكن الجمع هنا إن أكثر الروايات كلها بلفظ لا ينصرف فما الذي يشفع لعلي في رواية ينفتل ما هو طيب ما هو دجاي من, من من عند علي إنه هو شك ينفتل أو ينصرف ودليل شك عليه إنه قال أو ينصرف قلت في علي على الشك رواية علي على الشك تفيد انها ليست زياده ثقه واو لا تكون تفسيريه وليس ذلك ادراجا يبقى الاحتمالات كلها اللي احنا نقولها او تفسيريه مش ممكن اتنين اني عليا غيره قد رواها ماذا ينصر ما كنتش زياده ثقه وثلاثه اني هو رواها على الاحتمال ينفتل او لا ينصر وروايته على الاحتمال تدل على انها ليست ايه؟ ليست زياده ثقه طيب يبقى هذه الفيضه رقم كم الرابع قوله الرجل يجوز فيه الرفع والنصب فمن روى الحديث شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل فاعلاً مرفوعاً وإذا روي الحديث شكي يعني بالضم للبناء على المجهول لا الرجل اولا منصوب شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل واذا روي بالضم البناء على البناء المجهول فتكون الرجل ماذا مرفوعا نائبا عن الفاعل نائبا عن الفاعل شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شكا هو الرجل المفعول قلت الفائدة الخامسة قوله إلى النبي وقع في رواية البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر أن هذا تصرفا من الرواتي <تصفح> لماذا؟ لأن هذه الوقعة لم تتعدد وتعدد الوقعة يمنع اختلاف الفاظ الحديث وتعدد الواقع وعدم تعدد الواقع يمنع اختلاف الفاظ الحديث فتكون اختلاف الفاظه راجع الى ماذا ها الى الى الرواية بالمعنى الى الروايه بالمعنى قوله انه يجد الشيء في الصلاة وإنما أبهم الشيء إما تادبا إما تادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمعه فلا يسمعه ما تأنف النفس من الألفاظ أو إما إرادة العموم وإما إرادة العموم فيشمل قوله الشيء الريح والصوت وكل أنواع الخارج ساسمع له قوله رضي الله عنه الرجل هذه فيد رقم كم إنما خرج مخرج الغالب وإلا فعموم الحكم ظاهر كما في رواية من كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام أو كما في حديث أبي سعيد إذا جاء أحدكم إذا جاء أحدكم وثانيا لان خطاب الذكوره غالب في الشر وان خطاب النساء يندرج تحت هذا الخطاب بقاعدة العموم النساء شقائق الرجال قلت وسالسا ولانه لا معنى ها هنا لتخصيص الرجال بالحكم والخصوصيه لا تكون الا لمعنى خاص خاصه وفي حديث ابي سعيد ذكر السبب ذكر السبب من وسواس الشيطان إبا الرجل هنا لا يعني به الرجل على وجه ماذا على وجه القصد أو الخصوص إنما الكلام خرج مخرج له مخرج الغالب والحكم يشمل كل ماذا كل إنسان واضح بدليل انه في رواية ابي سعيد قال أحدكم أحدكم عموم والنساء شقائق الرجال وسالسا لأن خطاب الذكور غالب في الشرع واضح خطاب ايه غالب في الشرع لذلك شغل ألباني استفاد من الحديث ألف زوروها ان هذا الحكم يشمل من؟ النساء طب ليه الألف زوروها خطاب الرجال غالب في الشرع وخامسا لتتنبه أيضا بان لا معنى لتخصيص الرجال بالحكم لانهن يشاركن الرجال بعموم القاعدة الشرعية النساء شقائق الرجال قوله في الصلاة قوله في الصلاة استفاد منه المالكيه تخصيص الحكم بالصلاة وعليه فمن أشكل عليه أو خيل له خارج الصلاة لا يشمله الحديث وأكدوا ذلك بأن العبرة بماذا ها العبرة بماذا العبرة بتمام طهارتي حال ماذا حال الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا فالعبرة تكون طهارتي حال الصلاة فإذا دخل الصلاة طاهرا فلا عبرة بأي ماذا بأي شيء يدخل عليه بعد ذلك واضح واول حديث ابي هريره فلا يخرج من المسجد يعني فلا يخرج من من الصلاه لان لان المسجد لان المسجد قد يذكر ويراد به ماذا الصلاه كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل المقصود عند كل صلاه فليس الحديث مخصوصا بالمسجد إنما تأخذ الزينة للصلاة عموما حتى لو كنت تصلي فين في بيتك لأن الصلاة المسجد قد يذكر ويراد به الصلاة ليه؟ لأن الأصل في الصلاة وقوعها في, في المسجد قلت على خلاف قول الجمهور من أن ذكر الصلاة ها هنا غير مقصود وانما اعتبارا بالغالب اذ غالب اذ غالب الوسواس يكون فين في داخل الصلاه ويقوي هذا ان في حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الشيطان إذا جاء أحدكم الشيطان فقال له إنك احدثت إنك احدثت فليقل كذب فليقل كذب إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا باذنه وقوله أحدكم وقوله أحدكم تعمين فيشمل الصلاة وماذا وغيرها فلو إن الإنسان حصل له وسواس خارج الصلاة فلا إيه فلا, يتوضأ فلا يتوضا ولا يبني على الوسواس والشك شيئا واضح فليس الحكم مخصوصا بماذا في الصلاة ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلة تشمل الصلاة وماذا وغير شوف الشيطان اللعين يعني حتى في وضوء الإنسان لا يتركه بل يأتي في بعض رواية ولا تخلو من مقال إنه ينفخ الشيطان ينفخ بين ماذا بين اليتين من أجل أن يصور له ماذا أو يخيل له ماذا أنه أحد قالت له الله قلت هات آخر جملة فيني <تصفيق> إنه يعلم الجهر إنه والشيخ شعره ولو تاويل رائع لهذه الآية رحمه الله قال إيه يعلم الجهر طب ما كلنا يعلم الجهر أنا الآن أجر وانت تعلم صحيح ولا لا وانت تعلم وانت وانت قال لأن نوعا من الجهر لا يعلمه إلا الله قال لو قام ألف أو مئة أو مليون كل يتكلموا في صوت واحد وهذا يتكلم بلغة والآخر بلغة والثالث بلغة والرابع بكلام فاضي والخامس بكلام علم والسادس بكلام دين والسابع في مظاهره عمال يقول كذا قال رب العالمين يرد كل صوت إلى قائله هذا هو الجهر الذي لا أعلمه إلا من إلا الله وهذا التفسير حق للآية بدليل ما وقع <تصفيق> ما فهمت شيئا ما قلتم جميعا <تصفيق> قول يا نيل وأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلة تشمل الصلاة وغيرها، وذلك مما مما يفعل الشيطان فعله وياتي الإنسان وثالثا لقاعدة العموم لقاعدة العموم شرعا من أن الشك لا ينقض اليقين وبقاء الشيء على أصله وبقاء الشيء على أصله حتى يتحقق خلافه وإنما ذكر الصلاة هاهنا تأكيدا عليها ذكر الصلاة هنا تأكيدا عليها لأن اكثر ما يكون من وسواس الشيطان يكون في داخل الصلاه ولان اقوى الوسواس يكون في داخلها فلما لم يعتبر فلما لم يعتبر باقوى الوسواس واشده لم يعتبر لم يعتبر بغيره كذلك وهذه الفائدة رقم كم التاسعة طيب قوله يخيل قوله يخيل يعني يظن يخيل يعني يظن غير أن الفرق بينهما أن الظن أعم يعني من الخيال وان الخيال من جهة وان الخيال من جهة اشد لان التخيل لا يكون الا لوجود شيء في الحقيقه ويرى انه ملتبس ومما يؤكد على هذا المعنى أنه ذكر في بعض روايات ولا تخلو من مقال أن الشيطان ينفخ أن الشيطان ينفخ بما يدل على وجود شيء يعني على الحقيقة واضح قلت الفائده العاشره انه جاء في بعض الروايات بتقديم وتاخير لسه الفقر شويه عن محمد استريح انه في بعض روايات بتقديم وتاخير يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا التقديم والتاخير تصرف من بعض الروات لأنه لا فرق هنا وإفادته أنه لا فرق بين الصوت وماذا والريح يعني في هذا الباب اللي هو باب, اللي باب الشك لما سوى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فلا عبرة بما تقدم على الآخر للمساواة التي بينهم قلت وفي قوله فاد الحادي عشر يا لا ينصر فعبر بالانصراف ولم يعبر بالتسليم لأنه لا تسليمهاها هنا إذ الصلاة بطلت بخروج ماذا بخروج شيء من ريح أو نحو ويكون التسليم عند إذن ماذا لغوا لا معنى له قلت ومثله من انتوى قطع الصلاة فقد بطلت فقد بطلت صلاته بنية القطع والتسليمها هنا زائدا لا معنى له هذا هو المبحث أو المطلب الثاني في رواية الحديث وبه نختم درس الفقه إن شاء الله تعالى وبعد الأزان ننتقل إلى الحصتين الباقيتين معنا الحصة الأولى في ترقمة الشيخ الألباني والحصة الأخيرة مع معز بن مالك.